إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعدون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرتدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ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 وَيتَ لطَّف وَلَا يُشعرًاَّ بِكُم أحدَدَا إِهُ إ إن يَظهَروا عَلَكُمْ مِْجمُكمُم أَوْ يُعيدكُم فيِي مِدَّتهِمْ وَل تُفِْحُ إِذًا أَبداَ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 يحلون فيها مِنْ أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا والضرِبَ لَهُ مثََّّجُ لَْ جَعلَّا لحَدمَا جتين مِن عنابُِ وَحفَفْنَاهُ مَا بِنَخل وَجَعََّ بَْنَهُ مَا زَرعًا كِلتَجَتْ آتَت أُكُها وَلَ تَظلِم مِنه شَيْئ وَفَججرناَا خلِلَ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 وَمَا أَظُُّ السَّاعَةَ قَائِمَ وَل إودِ التُ إِلَ رَبّ لَأَجدَِّ خَيرًَا مِنهَا مُقَلَبَ قَالَ لَهُ صَاحِبهُ وَهُو يُحاوِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ ينتُ رَب ك فرَْت بِالَّذ خَلَقَكَ مِ تُ رَابِ ثمَّ مِن نُطُف ثمَّ سوَوكَ رجلَ لكنهُ الله رَبّ وَلا أشْرِكُ بربّ أحدد.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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه مِنَ السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 بيك يا صفاء لقد اجئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا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 فَلََّا بَلَغو مجمَعَبَيْنِهِ مَا نَنساحتهَهُماَا فَتَّخد سَبِي لَ فِي البَحْرِ صَربَ فَلََّا جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آاتِنا غدَأَنا لَقدَ لَقن م سَفرَنَا هذا نَصبَب.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 تَدْرَاجَ هَنَّ مَرَّ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ربهم ولقاء